ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا أحسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق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 ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حساد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب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 بلاه الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار